الذين آمنوا لا تقولوا الله أو الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده آل الناظيم يا 129. آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 119. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب وَمَا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون